بوك تو <تصفيق> شاستين بيدرست ستة وخمسون, ستة وخمسون. <شوستوى> المشاعر، الأحاسيس المشاعر، الأحاسيس وجيبتي وجود رغبة, وجود رغبة مي أجيب لدينا الرغبة لدينا الرغبة نا أجيب ما ليس لدينا رغبة, ليس لدينا رغبة باتي س الإحساس بالخوف الاحساس بالخوف بوييم بالخوف اشعر بالخوف نابوييم لا, لا اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف توفر الوقت توفر الوقت он لديه وقت لديه وقت он няма ليس لديه وقت ليس لديه وقت الشعور بالملل الشعور بالملل она هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل она се هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل بيتي لاчен الشعور بالجوع, الشعور بالجوع. هل انتم جوعى هل انتم جوعى هل انتم غير جوعى هل انتم غير جوعى الشعور بالعطش الشعور بالعطش في استجهني هم عطشا هم غير عطشا